وأن يجعل مجلسنا هذا مجلسا تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة ويذكره الله تعالى في من عنده وأسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا قوم مغفوراً لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز وقفنا أيها الإخوة والأخوات عند قوله ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح وتم الكلام حول أن يبيع المرء أشياء لا يملكها وذكرنا بعض الأمثلة مثل مثلاً ما يتوافق عليه عرف أصحاب بسطات الفواكه والخضار ونحوه بأن أحدهم إذا غاب فإن صاحبه يمكن أن يبيع أحياناً بعض بضاعته فلو كان مثلاً صاحب البسطة غائبا لأي أمر ذهب إلى دورة مياه ذهب لأجل شغل معين فجاء شخص وسأل بكم هالتفاح ولا البرتقال ولا سأل صاحب البسطة المجاورة لاخبره لا قال مثلا بعشرين او ثلاثين وباعه وقد جرى عرفهم على ان يبيع بعضهم لبعض لان الاسعار معروفه ومستقره والان فيها نفع فمثل هذا النوع من البيع ماضي كما تقدم معنا وكذلك انت اذا غلب على ظنك انه يوافق يعني حتى مثلا لو كنت في مجلس وشخص فرضا قام الى حاجه مثلا وترك شيئا له ترك قلما او ترك عقالا او ترك وقال واحد أنا أريد أن يشتري هذا القلم وأنت تعلم أن صاحب القلم لا يمانع لو أنك بعته فلما بينك وبينه من يعني علاقه ومعرفه ونحو ذلك فقمت ببيع هذا القلم فلا بأس في ذلك بشرط أن لا يعترض ذلك الشخص يعني تصبح أنت فضولي هنا فاذا لم يعترض تم البيع تماما لكن إذا اعترض فله الخيار في أن يرد البيع إلى نفسه فالشريعة تسهل في مثل هذه الأمور خاصة الأشياء اليسيرة قلم بسطة فواكه ونحوه غير لما إنسان يبيع سيارة شخص آخر أو يبيع بيته أو أرضه أو شيء عليه القيمة يعني. وذكرنا أيضا حديث عروه بن الجعد رضي الله تعالى عنه بن أبي الجعد الباركي لما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام دينارا وأمره أن يشتري له شاتا فذهب أو اشتر الشات وهو راجع من من السوق رآه شخص وقال له بكم تبيعني شات طبعاً هو اشترى بالدينار شاتين الرجل جيد في المماكسة والمكاسرة وتنزيل السعر فاشترى بالدينار الواحد شاتين فوهو راجع اشترى منه رجل إحدى هاتين الشاتين بالدينار فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه دينار وشات معه دينار الذي باع به الشات اللي قبل قليل ومعه الشات التي, أخ... التي اشتراها أيضا قبل ثم ناولها النبي عليه الصلاة والسلام فسأله النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنا أعطيتك حتى تشتري الشات كيف يعني رجعت بشات ورجعت بالدينار فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما فعل فدع النبي صلى الله عليه وسلم له أن يبارك الله تعالى له في, في بيعه وفي شرائه ونحو ذلك يقول حتى اني لو اشتريت أو بعت التراب لربحت وتكلمنا أيضاً بأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا أيضاً لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما رآه لما أقبلوا إلى المدينة وكان الصحابة أقبلوا إلى المدينة مهاجرين واكبر فقراء معدمين الواحد ما استطاع أن يهاجر بامواله فهاجر بنفسه ولما لبث عبد الرحمن بن عوف وقتاً أياماً يسيره في المدينة استطاع أن يشتغل بتجاره وما عنده فلوس لكن استطاع يشتغل بخبرته حتى جمع مالاً وتزوج فلما تزوج اقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام عليه أثر ردع زعفران يعني أثر طيب تتطيب به النساء والعلماء يقولون إن طيب النساء يظهر لونه ويخفى ريحه وطيب الرجال يظهر ريحه ويخفى لونه بمعنى أن طيب المرأة طبعا هذا في السابق طيب المرأة يكون له لون لأنه يكون مخروطا بالزعفران فالمرأة تأخذ من الطيب وتضع مثلا في خديها في كذا لأجل أن يعطيها شيئا من الحمرة والجمال ويعطيها رائحة أيضا فهو يظهر لونه ويخفى ريحه يخفى ريحه يعني ريحه لا يظهر إلا لمن اقترب منها من زوج او محرم او ولد أو, او نحو ذلك فيظهر لونه ويخفى ريحه ريحه مختفي ما هو بيظهر يشمه الرجل على بعد مثلا مترين وثلاثه وطيب الرجال يظهر ريحه ويخفى لونه ليس له لون لكن ريحه ظاهر ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بإيش إذا اذا اقبل يعرف بريح الطيب اذا اقبل عليه الصلاه والسلام لان ريحه يظهر لأن طيبه يظهر ريحه للاخر فعبد الرحمن لما جاء للنبي عليه الصلاه والسلام اقبل وفي ثوبه اثر طيب نسائي وفي ثوبه اثر ردع زعفران فلما راى النبي عليه الصلاه والسلام ذلك ساله يعني قال يا عبد الرحمن ما هي يعني ما الخبر قال يا رسول الله تزوجت امراه من الانصار فعجب النبي عليه الصلاه والسلام انه تزوج وهو ما هاجر لقبل ايام وهو يعلم عليه الصلاه والسلام ان الصحابه هاجروا وهم يعني معدمون فقراء لان اموالهم عند قريش منعتهم من من نقلها وبالتالي ولا يستطيعون ينقلوها وهم يهاجرون مختفين فعجب فاخبر النبي عليه الصلاه والسلام بما فعل يعني انه استغنى بنفسه وبدا يعمل يمين ويسار حتى وجد مالا وتزوج فدعا له النبي عليه الصلاه والسلام قال اللهم بارك له في صفقه يمينه فبورك لعبد الرحمن بن عوف حتى انه لما مات عبد الرحمن بن عوف وقسمت تريكته مع أن عبد الرحمن بن عوف من اعظم الصحابه نفقه ومن اكثرهم بدلا وكان النبي عليه الصلاه والسلام يعني ما يكاد ان يدعو الصحابه الى جمع مال الا وجدت عبد الرحمن بن عوف من من أبدأ الصحابة وأولهم في التبرع ومع ذلك لما مات ورثت كل امراه من زوجاته الأربع ورثت أربعة آلاف ألف يعني أربعة مليون يعني الثمن ستة عشر مليون هذا الثمن اللي وزع على الأربع نساء أضربها ستة عشر مليون في ثمانية حتى تطلع كم مقدار التركه يطلع فوق المية مليون هذا وهو من المبشرين بالجنة ومع ذلك انظر كيف بورك له في صفقة يمين ولذلك أنا أدعو بدعاء وأدعو إخواني إلى الدعاء به الدعاء الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف ودعا به أيضا لعروه بن أبي الجعد بالبركة قل دائما في دعائك اللهم بارك لي في صفقة يميني يعني يا ربي أنا ان اشتريت مثلا جوال جهاز جوال يا ربي بارك لي فيه ما يخرب ولا ينكسر ولا إن اشتريت ما هو أكبر إن اشتريت شيئا مثلا من من بيت أو من عقار أو, أو كذا أو اشتريت للبيت مثلا يعني أنوار أركبها ولا, ولا أثات ولا غير اللهم اجعله مباركا اللهم بارك لي يا ربي إن اشتريت ثوبا اللهم بارك لي في صفقة يميني أي شيء تمد يميني ثمنه هذه الصفقة سميت صفقه لأن البائعين عادة إذا تمت البعب بينهما تصافقا يعني قال خلاص اتفقنا اتفقنا فيمد هذا يده وهذا يده ويصافح احدهما الآخر فإذا صافح أحدهم الآخر تم البيع خلاص هذا في عرف يعني بعض الناس ف ولذلك تجد أنه يت يعني يتحاوران في السعر فيقول له مثلا أبيع كمية يقول له بعني بتسعين فيقول البائع لا لا ما يناسب تسعين خلى خمسة وتسعين فيقول المشتري لا إلا بتسعين تجد البائع يمد يده إذا مد يده ما معناها؟ معناها وافقت على التسعين فيضرب ذاك صفقة يده يصفقها على هذا فيظهر الصوت تصفيق يعني فسميت بالصفقه بارك له في صفقة يمينه يعني يا ربي أي شيء هذا الرجل يشتريه اطرح له فيه البركة ولذلك أنا أنصح إخواني أدعو بهذا الدعاء دائما اللهم بارك لي في صفقة يمين بحيث أن يطرح البركة لك فيما تشتري فيما تبيع في عقودك حتى فيما يتعلق بإجارتك وبغيره هذا الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام لعروه ودعا به لعبد الرحمن بن عوف ووجد أثره يعني هنا عروه يقول لو اشتريت التراب وبعته لربحت فيه وعبد الرحمن بن عوف يقول بعد دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول حتى خيل إلي من شدة البركة في ماله يقول خيل إلي أني لو رفعت حصاتا من الأرض وجدت تحتها مالا لهذه الدرجة يقول صارت الأموال تقبل علي لدرجة أني لو رفعت حصاتا قلت أن أجد تحتها دينارا أو درهما هذا من بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له وأنت أدعو بهذا الدعاء لنفسك هذا فيما يتعلق ببيع الفضولي بيع الفضولي انك تبيع حاجات غيرك اذا كان جرى العرف ان يبيع بعضهم لبعض فلا باس وذكرنا لهذا امثله مثل اصحاب محلات الخضار اصحاب محلات الجوالات اللي تاتي اكشاك صغيره في في دكان كبير فتجد انها يقول مثلا ابغى مثلا ايفون 5 مثلا يقول والله ما عندي لكن هذا جاري عنده وينك يا فلان والله فلان ما هو موجود راح مثلاً يفطر ولا راح كذا يقول له خلاص هذا هو مكتوب عليه خمسمائة خذ الجوال وعطني خمسمائة فجرت العادة على أن هذا النوع من البيع في عرف الناس والعادة محكمة في عرف الناس أن هذا البيع ماضي وجاري فلا بأس فيه أما أن يعتدي الإنسان على حاجة غيره فيبيعه هذا ما يجوز يجي الواحد فرضا وتمشي وسيارة جارك وقال لك واحد بشتريها وبعتها ثم بعت شيئا آخر ولا لا هذا ما يجوز لكن نحن نتكلم في حدود ضيقة إذا جرى العرف في محلات الجوالات محلات الخضار أشياء معدودة لكن لا يعني أن الإنسان لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لحكيم الحزام لا تبع ما ليس عندك لكن إذا جرى العرف على أشياء معينة فلا بأس في هذا قوله فيه نفع. لا يكون لابد أن يكون الشيء مملوكا لك، وفيه نفع أيضا. ما يجوز تبيع اشياء ما فيها نفع، لأن هذا فيه نوع من الغرر على الآخرين، ولا يشتريها في الغالب إلا سفيه. يعني لو جاء واحد عفوا وخرج الآن في الطريق وجمع أكياس البلاستيك اللي يلعب بها الهواء يمينا ويسارا، جمع على خمسه خمسة وقال الله من يشتريها مني بريال فرضا. فأقبل إليك من يشتريها وأنت تعلم أنها ممزقة مقطعة لن يستفيد منها ولو كان يريدها لا التقطها من الطريق ولو كان لها قيمة لما ألقاها صاحبها فغالبا لا يشتريها إلا سفيه فيكون فيها غرر فمثل هذا الحال لا يجوز بيع الأشياء التي ليس فيها نفع وايضا لا بد أن يكون النفع مباحا لا بد يكون النفع مباحا ما يجوز الإنسان يعبث بأشياء ليس فيها يعني واحد عفوا يبيع مخدرات أو يبيع بعض الأشياء المحرمة أصلا هذا لا يجوز أن يبيعها لكن لو أن الشخص مثلا شخص تاب من تعاطي المخدرات والمروج الذي كان يشتري منه لا يزال له عنده مال يعني فرضا اشترى من المروج بألف ريال مثلا ولا عنده مال قال سددك بعدين وجرت العادة أن يسدده ثم تاب صاحبنا هذا الذي يتعاطى المخدرات تاب فلما تاب قال طيب يا جماعة المروج الذي اشتريته منه يطلبني ألف ريال قيمة مخدرات باعني إياها قبل مثلا كذا وكذا فهنا هل يلزمه أن يرجع إلى ذاك المروج ويقول له تفضل هذه فلوسك طبعا شرعا يجب عليه يبلغ عنه هذا مفسد في الأرض يجب أنك تبلغ عنه لكن فرضا أنك ما استطعت تبلغ ولا ما بلغت ولا أي ظرف في هذا الحال هل يجب عليك إذا اشتريت شيئا محرما ان ترده أن تأتي إليه وتقول تفضل هذه فلوسك التي اشتريت, التي اشتريت منك بها لا الصيح أنه أن البيع أصلا بيع باطل لا تقره الشريعة أصلا ومثل عفوا لو ان رجلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي مهر البغي هو المراه البغيه التي تقع في الفاحشه وتعطى المال على هذا نفرض ان شخصا تاب الى الله وكان قد وقع بمثل هذا الفعل الشنيع في بلد من البلدان فرضا ووعدها ان يحول اليها المال مثلا يعني ثم تاب وقال استغفر الله انا لا يجوز طيب هذا المال الذي لها في عقد باطل اساسا يعني مهر البغي وهذا الثمن المحرم هذا باطل اصلا وحرام لكن هل يجوز أن يمسك المال فيصبح مروج المخدرات يطلبه ألف وكذا المكان الثاني يطلبه كذا وهذا كذا الصيح أنه لا يجوز أن يرجعه إليهم ولا يجوز أن يمسكه لنفسه ايضا نقول أنت أمام حالتين أما إن كان المال حاضرا عندك فيجب عليك انك تذهب به لبيت مال المسلمين أو تتصدق به ما يجوز شرعا انك تملك أنك تكون قد أخذت المنفعة وإن كانت محرمة وأخذت المال اللي هو قيمتها جمعت بين الأمرين لا فاما أنك تتصدق به أو تضع في بيت مال المسلمين طيب لو قال والله أنا فقير وأنا ما عندي هالمال اصلا أصلا وأنا حتى أتوب يعني يلزمني أن أذهب وأستدين حتى أتصدق نقول خلاص عفى الله عما سلم إذا كان ما عنده مال عفى الله عما سلم وأذكر أيضا من باب الفائدة لو أن شخصا اشتغل بشيء محرم أفرض شخص كان يشتغل مروج مخدرات مثلا وجمع من هذه مالا وبنى بيتا وسكن في البيت واستمر على على فعله الشنيع في في الترويج للمخدرات ثم تاب وصلح حاله واستغفر وكذا طيب السؤال الان لما تاب هل نقول له طلع زوجتك واولادك من البيت وبع هذا البيت وتصدق بثمنه لو قلنا له هذا الكلام قلنا البيت اللي انت بنيته ومسكن سكن فيه زوجتك وعيالك طلعهم وبعه وسيارتك ايضا بيعها وتصدق بثمنه لأن كله من حرام وولدك الذي دفعت مهره لزواجه من أيضا كذا يطلق زوجته لأن المهر حرام وأيضا يعني طعامك الذي في البيت الآن المخزن في كيس رز كيس سكر كل هذا تصدق به لأنه من حرام لو قلنا هذا يقول ابن القيم رحمه الله يقول لو قلنا هذا لكل تائب لما تاب أحد ولصعبنا التوبة عليهم صارت التوبة صعبة يصير كل ما فكر أنه يتوب قال لا والله أنا انتبت معناها بطلع من بيتي وسيارتي وحتى الطعام اللي في بيتي أنا سأخرجه فوق. فانت لا تصعب التوبة عليه الله تعالى لما ذكر يعني ما يتعلق بالتوبة من الربا قال فإن تبتم فلكم رؤوس وأموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فالايه جاءت تتكلم عن الربا اللي لا يزال موجود عند الناس لا تأخذ منه الا راس مالك طيب يا ربي ما هذا صار له يأكل الربى الآن عشر سنين واشترى من هذا الربا يا ربي إبلا واشترى منه خيمة وبنى بيتا ما تكلمت الآية عن الماضي كلمت الآن تبت لك فلوس عند الناس بالربا قل لهم خلاص أنا سلفتكم مئة رجعوها مئة لا ترجعونها مئة وعشرة فالصحيح وهو الذي يفتي به شيخنا الشيخ باز رحمه الله أيضا أنه إذا تاب يرغب في التوبة ويقال له استغفر مما مضى وأنت بلا شك على خطر عظيم والفعل الذي فعلته فعل خطير ومحرم ويجب عليك انك تتوب وهذا البيت الذي بنيته من حرام والسيارة التي اشتريتها من حرام هذا كله يجب عليك انك تستغفر الله منه وتحاول انك تكتسب بالحلال حتى تبيعها وتتصدق بثمنها لكن لا يقال له الآن من شروط التوبة تطلع من بيتك وتبيع سيارتك لأنك إذا قلت له هذا صعبت عليه التوبة وربما أصبح أصحابه الذين يفكرون أن يتوبوا مثله إذا رأوا ما أصابه بعد توبته قعدوهم عن التوبة لأن أصحابه إذا قالوا والله فلان تابوا طلعواه من بيته وباعوا سيارته وفعلوا به وفعلوا تجد أنهم سيقولون والله ما بنتوب لو تبنا صار لنا كذا لكن إذا قيل تاب وسبحان الله رزقه الله عملاً بعد ذلك تجارياً أو وظيفه وبورك له في عمله ونحو ذلك تجد أنهم يقبلون على التوبة مثله هذا فيما يتعلق بمن باع شيئاً حراماً ثم كان له الثمن يقول مصنف إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه طبعاً الكلب لا يجوز بيعه يعني بنص الحديث الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم كانوا في السابق يشربون دم الحيوانات كان العرب في السابق إذا جاع أحدهم وعنده بعير هو ما يريد ينحر هذا البعير ويأكل من قطعه طيب والبقية ماذا ستفعل بها البقية ربما فسدت عليك وما كان عندهم في السابق ثلاجة يضعه فيها أو فريزر أو كذا فكان الواحد إذا ذبح الشات إما أن يبيع بقية ثمنها أو يوزعها لأنه بتخرب عنده أو يجففها عندهم طرق يعني للحفظ الطويل فكان الواحد إذا جاع ما عنده إلا بعيرين أو ثلاثة فكان يأتي إلى البعير ويجرحه يجرح من عندي رجله أو من منطقة أخرى يجرح ثم ينزف الدم فيأتي يمصه يمص الدم كانوا يفعلون ذلك وكانوا ربما ايضا جمعوا هذا الدم في اناء واقبلوا واكلوه بايديهم أنا لا يستسيغون ذلك يعني انا اعلم من النفوس ربما يعني لا تستسيغ هذا وهذه الطبيعه لكنهم كانوا يستسيغون هذا وياكلونه عادي يعني فحرمه الله تعالى عليه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وايضا ذكروا ان الدم الذي أن الحديث يشمل الدم الذي يتبرع به الانسان اليوم الان بعض المستشفيات تحتاج الى متبرعين وتعلم ان هم يحتاجون الى الدم اللي موجود في المستشفى لعده امور منها حوادث السيارات التي تحصل والنزيف وكذلك بعض الناس المصابين بامراض في الدم بعض الناس عنده تكسر في الصفائح الدمويه مثلا فهو يحتاج الى ان الدم الذي يتبرع به المتبرع يشتق منه يعني جزء معين ويحقن في هذا الانسان المريض اللي عنده سرطان في الدم مثلا وتجد بعضهم كل ثلاثه ايام ياتي ياخذ صفائح او ياخذ كذا وهذه مكلفه والناس لذلك تجد احيانا بعض المستشفيات يقولون يا جماعه تبرعوا وياتون احيانا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 ولما كثرت الامراض وكذا واصبح المساله في احيانا نوع من المشقه والاحتيال ربما تاتي بعض الدماء اللي فيها مرض او كذا يعني اكثر المستشفيات توقفت عن هذا فالان لو المستشفى قال كل واحد يتبرع بالدم نعطيه مثلا 100 ريال ولا 100 ريال هل هذا جائز ام لا هل هو يدخل في قول النبي عليه الصلاه والسلام انه نهى عن ثمن الدم أنا صح اني ما بعت دم بعير لكني بعت دم آدمي جيت وقلت له نعطيكم مئتين وخمسين ديسي هذا الانبوبه بأخذه مني بمئة ريال ولا مئتين ريال ولا جاء مجموعة ثلاثة أربعة جاب عياله معه وبناته وخذ خذ له طلع مثلا بخمس مئة ريال ست ريال فرضا مع أنه يقولون أنه لا يصح التبرع إلا كل ستة أشهر أو أربعة أشهر أظن يعني حتى ما يصلح الواحد يتبرع كل شهر ولا كل شهر ونص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 وتكون هذه القيمه ليست قيمه للدم قيمه لمشوارك الذي جئت فيه ربما جئت في سياره اجره ربما جئت في سيارتك لكن ايضا تستحق اجره على مجيئك عودتك ايضا وقتك اللي اخذنا منك ونحو فا يعني حتى تخرج من الحرج تعتبر القيمه اللي نعطيه هي مئه او مائتين او كذا انها قيمه ليست لدمك قيمه لوقتك ولمجيئك اجره مجيئك واجره رجوعك ونحو ذلك اجره لهذا كله احنا نعطيك اياه مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب طيب بيع الكلب جاء بالنص تحريم البيع طيب الكلاب البوليسيه اليوم التي تستعمل في يعني احيانا الركض وراء المجرمين والقبض عليهم أو تستعمل في الكشف عن المخدرات وما شابه ذلك طيب هذه الكلاب هل يجوز شراؤها وبعضها لها قيمة عالية إذا كان طبعا العلم لهم في ذلك كلام طويل الكلاب نوعان أما الكلاب التي للترف مثل من يشترون بعض الكلاب اللي يعني يكون يعيش معهم في البيت ويلعبون به هذا لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يرتبط كلبا غير كلب صيد أو ماشية انتقص من أجله كل يوم قراط والقراط كجبل أحد فما يجوز تربية الكلاب ما يجوز إلا أن يكون للحراسة أو يكون للماشية يرعى الماشية ندت إحداهن من الليسار وركض الكلب وراها وردها أو يكون للصيد مثل من يخرجون لصيد الأرانب أو الجرابيع أو نحو ذلك ومعهم بعض أنواع الكلاب المدربة على هذا كما قال الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات ثم قال وما علمتم من الجوارح مكلبين مكلبين يعني من الكلاب وسمي جارحا لأن له أنياب يجرح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله الله تعالى أعطاكم عقولا كيف تصيدون ان تاتي الى الكلب وتدربه بمعلومات عندك تعلمه من العلم اللي الله اعطاك تعلمونهن ما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه الى اخره وله تفصيل ايضا اذا اكل الكلب لو صاد الارنب واكل منه او ما او أو ما اكل او لو اصاده وعضه مات الارنب هذا له تفصيل في كتاب الصيد يعني في احكام لكن المقصود ان الكلاب اذا كانت للترف ونحوه هذا لا يجوز يعني استخدامها في البيت ونحوه أما إذا كانت هذه الكلاب للصيد والماشية والحراسة ونحو ذلك فلا بأس في هذا لا بأس في هذا وأذكر أن شخصا يعني بعض الناس يحتال حتى لو صار عندك كلب الحراسه أذكر أن شخصا صاحب استراحة وكان اشترى كلبا او احضر كلبا للحراسه مدرب على الحراسه ويبدو ان كلب مخيف ايضا وجاء بعض الناس عده مرات يبغون يسرقون وقد كثرت السرقات على الاستراحة فاضطر ان ياتي بكلب الصيد كلب الحراسه وكان هؤلاء الشباب ياتون يسرقون من هذه الاستراحه يسرقون شاشه تلفزيون يسرقون كذا والرجل بعيد يعني فجاء وضع هذا الكلب فكانوا كلما اقتربوا يعني من الـ هذه الـ من الـ الاستراحة أو حاولوا الدخول أو كذا صاح الكلب عليهم فتورطوا فعلا والكلب يعني غير مربوط ممكن ينطرق عليهم ويعضهم فذهب أحدهم وجاء يوما بكلبة أنثى وجاء بها ودخلها معه يقول فلما رآها الكلب أقبل عليها وحنا سرقنا وطلعنا فاحيانا حتى لو كان كلب حراسة لكن ربما يأتيك أحد ويحتال يعني في مثل الأمور فالمقصود أن الكلب إذا كان لماشية أو كان لصيد أو لحراسة جائز أما غيره فلا يقول مصنف رحمه الله ولا يجب غرمه على متلفه يعني المال الحرام الذي يباع لو واحد جاء وأترفه لا يجب أن يغرم قيمته الأصل أن الإنسان لا يعتدي على حق غيره أنت قال لو دخلت إلى بقالة فرضا ومعك ولدك الصغير وجاء ولدك فرضا وحرك شيء يمين ويسار فوقع مثلا ترامس شاي معروضة للبيع وقعت على الأرض وتكسرت وقيمتها مثلا مائتين ثلاث ريال يجب عليك أن تغرم قيمتها لأنك أنت اللي مسؤول عن هالولد افترض انك تمسكه بيده ويتأدب لا يعبث به ولو فتح الباب البقالات والدكاكين والمحلات و... أي طفل يدخل يلعب ويقول أب والله غير مسؤول هذا الطفل تفهموا معه لما... لما انضبطت أمور الناس كانوا يقف يقفون أحدا عند الباب ويقول ممنوع دخول الأطفال أو ربما ممنوع دخول كذا أو كذا فالأصل أنك تغرم وكذلك أنت إذا أفسدت شيئا لآخر تغرمه أحد مثلا بسيارته ريوس وضرب اللي وراءه ولا ولا أي حالة ما دام أفسدت مال الاخرين يجب عليك ان تحضر له مثله او ان تغرم قيمته طيب اذا كان هذا الشيء محرم واحد دخل الى محل فوجده يبيع فرضا مجلات كلها فيها صور محرمه و نحو ذلك يعني فجاء واخذها ومزقها ورماها في الزباله وهي مثلا قيمتها تسوى 200 300 ريال فرضا طيب هل يجوز له أن يصنع ذلك؟ هو المصنف رحمه الله هنا يقول ولا يجب غرمه على متلفه لا يجب أن يغرم قيمته على أن من أتلفه لا يجب أن يغرم قيمته هل يقبل مثل هذا؟ الصحيح أنه لا يجوز أن تفعل ذلك إلا لمن كان لك عليه ولاية اللي لك عليه ولاية يعني مثلا أنا مسؤول عن البيت ودخلت غرفة ولدي ووجدت فرضا عنده علبة دخان أخذتها العلبة ورميتها في الزبالة لي ولاية على ولدي لكن ذهبت البقالة وجدت يبيع دخان وجيت وقلت مثلا للعامل أو ربما العامل خاف مني أو نحن ثلاثة وقلنا أبعد وجمعنا الدخان ورميناه في الزبالة لا هذا لا يجوز لك هذا ليس إليك هذا ليس لك عليه ولاية هذا لمن كان له ولاية من ولي الأمر اما انت فيما يتعلق بولايتك الشخصيه فلا باس انك تعاقب يعني مثلا مريت على ولدك الصغير وانت قلت له مثلا معك ايباد لكن لا تشغل كذا وكذا من اشياء يعني لا يصلح ان يشغلها هذا الصبي الصغير فرأيت أن شغلها مرتين ثلاث فمن باب ولايتك سحبت منه الايباد هذا ما عليك باس لكن لو انك تدخل بقاله وكلما رايت العامل معه ايباد ينظر اشياء محرمه قلت عقوبة لك بسحب أيبادك ما لك علاقة فيه تسحب أيبادك ليس لك ولاية عليه الولايه لولي الأمر اذهب إلى الجهه الموكله من ولي الأمر للتفاهم معه وبلغهم فكذلك هنا لما يقول ولا يجب غرمه على متلفه الصحيح أنه إذا أتلفه من غير ولاية منه عليه فيغرم ثمنه أو يكون فيها حكومة حكومة يعني تحاكم عند قاضي يشوف على خطأك وخطائه ونحو ذلك لكن لا يمنع طبعا من الأمر المعروف أنه عن المنكر أنك تقول ترى المجلات محرمة أو هذا الدخان محرم ونحوه لكن نحن نتكلم عن الإثلاف لكن تقديم النصيحة باب هواسع في هذا يقول لي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان نحن قلنا قيراط الحديث قيراطان و. الأحاديث في ذلك واسع. طيب لو واحد احتاج إلى كلب واحتاج أنه يشتري كلبا طيب كيف يتملك واحد عنده ماشية ويحتاج إلى كلب لحراسة الماشية يعني بدا تجارة قريبا اشترى له مثلا عشرين من الغنم ثلاثين يبغى يتاجر ويحتاج إلى كلب حراسة لها أو ماشية ويحتاج أيضا كلب مدرب طيب ماذا يفعل في مثل هذا الحال اذا قلنا لا يجوز ثمن الكلب حرام ما يجوز انك تشتريه طيب انا ماذا افعل طيب احتاج اليه او واحد يحتاج الى كلب حراسه ماذا يفعل او احتاج مثلا في كشف المخدرات او نحو الى كلب ماذا يفعل في مثل هذا الحال قالوا اما ان يوهب اليه طيب ما في احد وهبني وانا ما اريد اني اسال الناس اتي عند فران واقول بالله أنت عندك مثلاً عدد منها أعطني منها واحداً يحرس غنمي أو كذا ما أريد اني أمد يدي إلى الناس وكذلك بعضها ما تأتي حتى بالطلب الآن في شركات متخصصة شركات متخصصة في الخارج تدرب الكلاب على كشف المخدرات تدربه على كشف المتفجرات هذا تدريب وينفق فيه أموال والكلاب أيضاً أنواع معينة ليس أي كلب كلب يكون عنده حاسه شم مثلا بمستوى معين وبصره بمس الكلاب انواع كثيره ليست نوعا واحدا وانتم تشاهدون صورها هي انواع كثيره فمن مثل هذا الحال يقول اكثر يعني علمائنا انه اذا كان الطر الى شرائه فهو يشتريه لا لاجل عين الكلب لا لاجل الكلب نفسه وانما يشتري وإنما يدفع أجرة ما تم في تدريبه مثلا قالوا لك هذا كلب متخصص في الكشف عن المخدرات وكم قيمت قالوا مائتين ألف ريال مثلا أنا لما أدفع المئتين ألف أنا ما أدفع المئتين ألف في لحمه وعظمه وجلده لأجل هذا لا أنا ادفعه لأجل العلم اللي عنده لأجل التدريب اللي حصله وهم وفروا له عند التدريب مدربين دفعوا لهم رواتب وفروا له أجهزة وعملوا له فحوصات طبية كل هذا برواتب نقلوه الي بالطيران أو بغيره هذا أيضا متذاكر فأنا لما أدفع المائتين ألف لا أدفعها لعين الكلب نفسه لجسده وعظمه ولحمه لا أنا أدفعها مقابل ما بذل فيه من تدريب كذلك لما يقال لك هذا كلب حراسة يباع مثلاً بعشرة آلاف ريال مثلاً يعني فأنا لما آتي وأشتريه ولذلك تجد أنه اذا اشتراه وحط كلب حراسة ثم بدأ الـ الـ الـ الـ الـ الناس يسرقون كما يشاءون والكلب قاعد يأكل وينظر إليهم ماذا يفعل المشتري؟ يأخذه ويرجعه يقول أنتم قلتم كلب حراسة ولا حرس شيء هذا كلب مثل الكلاب الضاله في الشوارع اللي همها تأكل وتشرب وتهرب من الناس اعطوني كلبا مدربا، ولذلك تجد أنه رده إليهم إذا لم يجده يقوم بالوظيفة التي اشتراه لأجلها. فهو عندما يشتري الكلب يش يدفع أجرة تدريبه. في الحقيقة ما هو ما هو يشتري الكلب لذات الكلب، ولذلك لا بأس بشرائها لمن يحتاج إلى كشفها لمخدرات أو ل مثلا أمور أمنية أو حراسة أو ماشية أو صيد أو ما شابه ذلك. قوله طبعا بالمناسبة الكلب أيضا وجوده في البيت يمنع دخول الملائكة النبي عليه الصلاة والسلام أقبل اليه جبريل يوما وكان جبريل يدخل إلى النبي عليه الصلاه والسلام فلم يدخل وخرج إليه النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل ربما يأتي أحيانا في صورة رجل وأحيانا يعني يأتي في صور متعددة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يدخل فقال إن في البيت كلبا فنظر النبي عليه الصلاه والسلام وإذا جرو صغير للحسني او الحسين قد اخذ ووضعه تحت السرير يلعبون به يعني فامر به النبي عليه الصلاه والسلام فاخرج فالكلب يمنع دخول الملائكه ولذلك يعني الإنسان يبتعد عن مثل هذا ويعظ من كان يربي مثل هذه الكلاب اذا كان كلب حراسه يوضع في الخارج يعني واذا كان كلبا للماشية ونحوه يبقى نحوها أو, أو للصيد يبقى في مكان آخر أما أن يخالطهم الكلب في البيت ذاهب وراجع والأطفال يلعبون به ونحوه فهذا لا يلك وذكروا اليوم أيضا في البحوث الطبية ذكروا أن عدد من الأمراض تنتقل من الكلاب عدد من الأمراض تنتقل من الكلاب وليس هذا مجال أيضا تفصيلها يقول ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه الا باذن مالكه هذا قد تقدم شرح شيء منه ما يجوز انك تبيع الشيء الا اذا كان مملوكا لك وإذا بتبيع حاجه حاجات الاخرين لا بد ان تستاذن منهم يقول الا باذن مالكه او ولايه عليه الولايه على الشيء هو انك تملك التصرف فيه الذين لهم ولاية على الشيء للتصرف فيه هم أربعة انواع من الناس النوع الأول الوكيل والنوع الثاني الوصي والنوع الثالث الولي والرابع هو الناظر كل هؤلاء يقومون مقام المالك كلهم يقولون يقومون مقام المالك الوكيل لما اتي أنا وأقول لك مثلا أنا عندي هذه السيارة وانا اريدك تبيعها فتقول لي ايه نعم لكن انا لما اذهب لمعارض السيارات لأبيع تحتاجي لكتابة يعني اكتب اعبي اوراق عندهم وانقل السيارة باسم الشخص الاخر ما ينقلونها باسمه باسمه وهي باسمك لازم اعطني وكالة فتذهب ان تكتب له وكالة وكلت فلانا ان ابيع سيارتي رقم كذا وكذا وبقبض الثمن والاقرار وكذا تعطيه الأشياء التي تريد توكلها عليها فهنا أنت خلعت ثوبك وألبسته إياه مثل لو توكل واحد على تزويج بنتك فرضا فقلت أنا أوكلك يا فلان من تراه مناسبا في خلقه ودينه وكذا ابد اعقد له زوجة على طول هذه وكالة لا تشاورني فرضا أفرض واحد بينه وبين زوجته مشكلة مثلا وتزوجت زوجته وهو تزوج وغاب في بلد آخر وبقيت ابنته عند جدتها عند خوالها وكبرت وقام خالها كل مرة يقول له يا أخي في ناس يأتون يخطبون في ناس أنت وليها يا أخي المفترض قال ما أقدر أترك شغلي وعيالي وأجي عندكم طيب ماذا نفعل قال بعطيك وكاله الخال ليس وليا أبعطيك وكاله من أتى ترضى دينه وخلوقه ووافقت البنت عليه أبت انت وكيلي زوجه لا ترجع لي زوجه فهذا يقوم مقام الرجل الأصلي ممكن يقوم مقام الأب يقوم مقام صاحب البضاعة يقوم هذا الوكيل الوكيل ممكن يكون وكالة عامة أو كان محددة على أشياء معينة يوكلها على بيع وشراء وتأجير وكذا ممكن يوكلها على أشياء محددة الثاني هو الوصي والوصي هو من أذن له بالتصرف بعد الموت اتي أنا وأقول مثلاً أنا أوصي بالثلث من مالي أو مثلاً أكثر العلم كرهوا الوصية بالثلث قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير ولذلك أبو بكر أوصى بالخمس من ماله وعمر أوصى بالربع ما كانت الوصية بالثلث مشهورة عند الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كره أن يوصى بالثلث ولذلك كان الواحد ما يصيب الثلث يصيب الخمس يعني عنده مئة ألف ما يوصي ثلاثين ألف يوصي عشرين ألف يوصي بخمسة وعشرين ي باقل بأقل الشاهد فجئت وكتبت أنت له أنك أنت اني مثلا تبرعت بربع مالي ولا مثلا البيت الفلاني يؤجر ويصرف قيمته في كذا وأن الوصي عليه فلان خلاص هذا يقوم مقام المالك الاصلي يبيع يشتري يقبض الثمن يتصرف بالثمن الى اخره هذا الثاني قلنا الوكيل والوصي الثالث هو الولي الولي من يتصرف لغيره باذن الشارع زين مثل الولي على اليتيم الولي على السفيه شخص توفي وعنده اربعه اطفال ايتام وثلاثه كبار فالقاضي قال لاحدهم او ربما قال للشخص الخارجي عمهم ولخالهم خالهم او كذا او امهم ايضا قال خلاص انت الولي عليه فصار هذا الولي يدير لليتيم عمارة ورثها من ابيه ويدير له مثلا كذا وكذا فصار هذا الولي يكتب العقود ويقضي بال يستلم الثمن ويودع في البنك واذا راهه فرصة تجارية أخذ الفلوس وحطها فيها الفرصة ونحوه فهذا يتصرف مكان المالك يتصرف مكان المالك فلا نقول إنه يبيع ما لا يملك لا صح إنه لا يملك لكنه مأذون له بالتصرف الرابع منهم هو الناظر وهو الناظر على الوقف الناظر على الوقف مثل لما يقول مثلا أنا جعلت مثلا هذا البيت وقفا لله تعالى في مثلا للأيتام أو للمساجد أو كذا والناظر عليه وفلان يصير أي واحد يستأجر البيت يأتي عند فلان الناظر وهو يتصرف كأنه المالك حتى لو كان المالك حيا غير متوفى يتصرف كذلك هذا لما يقول لك لا يبع ما ليس عنده لكن إذا كان له ولاية عليه جاز له هذا طيب الولي على اليتيم هل يجوز ان يشتري من مال اليتيم لنفسه يعني مثلا هذا ولي على يتيم واليتيم عنده ارض والولي هذا اصلا تاجر عقاري واعجبته هذه الارض فجاء واشراها من نفسه لنفسه هو ولي على اليتيم وبالتالي لو جاء احد بيشتري هو اللي مقابل لهم هو اللي يبيع فهو لو اراد ان يشتريها لنفسه لاجرى العقد بينه وبين نفسه نقلها من ملك اليتيم إلى ملك نفسه هل هذا جائز؟ أكثر أهل العلم منعوا هذا قالوا لأنه سيكون فيه محابات لنفسه في الغالب محابات إما في تسديد الثمن يعني يقول والله أنا أودعها مثلا بقيمتها 200 ألف خلاص أبا, أبا تمم البيعة وأودعها بعد شهرين بعد لا ما في أحد يحاسبه يقول لها أودعت ما أودعت الشيك. فيه رصيد ما فيه رصيد أصبح, أصبح فيه نوع من التلاعب بمال يتيم فربما يحابي نفسه في طريقة التسديد يحابي نفسه في القيمة ويحابي نفسه في اختيار الأشياء المناسبة اللي أرفع قيمة من غيرها ويأخذها لنفسه قبل أن يعرضها للبيع فمنعوا قالوا قفل الباب المال اللي أنت ولي عليه لا تتصرف فيه إلا الآخرين لا تتصرف فيه لنفسك وقال بعضهم بعضها العلم قالوا يجوز له أن يشتري من مال اليتيم الذي هو ولي عليه بشرط أن يدخل في سوق من يزيد سوق من يزيد يعني يدخل حراج قالوا والله هذه سيارة بنبيعها بيعها اليتيم قررنا أن نبيعها مثلا ما يقول خلاص أنا بشتريها لنفسي لا ودها للسوق شوف كم تسوى قالوا والله تسوى عشرين ألف تشتريها مثل ما في السوق اشترين ألف والله تسوى اكثر تشتريها بهذه القيمه كونك انت الولي عليه لا يعني ان تتساهل بان تاخذ المال منه يقول ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات هذا ايضا كما تقدم معنا يعني فيه نوع من السفه لو عفوا نجمع ذباب وقال انا ببيعه او جمع بعوضا وقال انا سابيعه في نوع من السفه ولا يجوز أن يقر على, على بيعه إلا إذا كان فيه نفع معين ورد قالوا مثل هذا الذباب يشتريه مختبر وهذا المختبر فرضا يجري عليه دراسات معينة ويأخذ كذا وكذا للنفع هذا ما في بأس أما أن يشتريه هكذا للعبث فهذا سفه والله تعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما سفيه يحجر عليه في ماله ولا يؤذن له بالتصرف فيه يقول ولا ما نفعه محرم كالخمري والميتة أيضا الذي نفعه محرم كما ذكرنا في السابق بيع المخدرات بيع كذا هذا كله لا يجوز الإنسان أن, أن يبيعه الشيء اللي فيه نفع جائز حتى لو ما كان شيء عيني يعني لو واحد قال لك أنا عندي براءة اختراع ببيعك اياه قلت إيش اعطني اياه في يدي قال لا اعطيك في يديك لكن انا افرض ما سجله براءه اختراع عنده اختراع في ذهنه قال لك انا عندي فكره لتطبيق يحمل في اجهزه مثلا الايفون والجلاكسي وغيره هذا التطبيق يخدم المراه اللي تربي عيالها الصغار واعطاك فكره معينه فعلا الناس يحتاجون اليها كما ان مثلاً في تطبيق الان لو واحد اراد ان يطلب طعام من المطعم السابق تتصل بالtelephone على المطعم، الآن في تطبيق تضغط لك زرين وتسدد ويجيك الأكل، ما يحتاج تروح المطعم ولا تتصل بالtelephone. التطبيقات اليوم والبرامج تطورت، فلو جاءك واحد وسولف معك وقال لك شوف أنا عندي فكرة، ما هي الفكرة كذا وكذا وكذا، قلت والله هذه فكرة رائعة، وأنا عندي شركة وعندي مبرمجون وعندي تقنيون ممكن يشتغلونها، فقلت لا لا أأذن لك. تسرق فكرتي تعطيني قيمتها هل يجوز ان يبيعك كذا كلام نعم يجوز هذا الكلام ما جاء او ما باع السوالف باع فكره بنيت على تفكير ودراسه وصرف فيها وقت ونحوه فهنا يجوز له ان يبيعها عليه قلنا انا ابيعك اياها مثلا بكذا من المال وكذلك السجل التجاري الاسماء التجاريه واحد عندها اسم شركه جميل وقال له واحد والله هذا الاسم يعني حسن وأنا حاولت اني اسجل شركة وكل الأسماء أخذت بعني إياه فباعه إياه هذا جائز ما في بأس أيضا فالمقصود أن البيع الأشياء التي لها قيمة جائز سواء كانت أشياء محسوسة أو غير محسوسة حقوق الكتب حقوق التأليف حقوق البرامج حقوق التطبيقات اللي في الاندرويد والآيفون وغيره أي شيء من هذه الحقوق جائز للانسان يعني الناس يتطورون اليوم بالمناسبة فيما يتعلق ببيع هذه الـ الـ الأشياء إلا الشيء الذي نفعه محرم كالخمري والميتة الميتة لا يجوز بيعها النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ما يجوز أن تباع الميتة إلا إذا كان استثنيت يعني مثلا ال دباغ الجلد مثلا لو لو ماتت شات فجاءوا ماتت شات خلاص لحمها ما يجوز اكله فجاءوا وسلخوا الجلد ودبغوه يعني وضعوا عليه ملح وقرضوا اشياء تزيل عن عفونه الموت وغسلوه وباعه يجلس عليه الواحد ولا كذا هذا جاهز ما في باس اما ان تباع الميتة هكذا فلا طيب اليوم في كليات الطب يحتاجون إلى شراء جثث لتشريحها وتدريب الطلبة عليها واحيانا تكون هذه الجثث جثث آدميين وغالبا تستورد من بعض البلدان غير المسلمة وفعلا الطالب يعني ينظر في الشرايين وينظر في الأوردة ويتعلم يتعلم الطب عليها هذه ميتة والنبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الميتة هل يجوز أن،, ان تشترى في مثل هذا الحال الذي يظهر والله تعالى اعلم يعني من بحثي المسألة ان الاصل الشيء الذي فيه نفع متعدي يجوز شراؤه فهو لما ياتي ويشتريها هو ما يشتريها كجثه يعني عفوا هو ما قال انا اشتريت جثه فرضا لاعب الكره فلان واضح أن اشتراها لذات الجثة ما اشتراها لأجل مثلاً يشرحه ويشوف عضلاته لا لا اشتراها لأجل أن يقال أن عندي جثة فلان فرضا، وهذا لا يحصل عموماً أنا أضربه كمثال ترى وله ما يحصل لكن لما يقال مثلاً والله كلية الطب اشترت جثة هل هم المقصود الجثة نفسها أم المقصود ما يترتب عليها المقصود ما يترتب عليها من نفع والجثة هذه نقلها اليهم بمال وإحضارها وكتابه مثلا الاوراق لها وانهاء معاملتها ووصولها ونحو هذا كله يكلف مال فهم يدفعون القيمه بقيمه ليس لاجل شراء اللحم والدم لا بقيمه التكاليف التي تحيط بها قال والله المستشفى اخذ علينا مثلا عشر الاف وقيمه الشحن عشر الاف والشركة التي مهتمة بهذا الموضوع مثلاً أخذت عشرة آلاف والأطبة التي يبحثون الجثة قبل ترحيلها تكون الجثة ما تصلح للتشريح أخذوا أيضاً مثلاً قيمة عشر الاف وعلى ما توصلكم والثلاجة التي أحضرت فيها بقيمة كذا و... طيب كم التكلفة النهائية؟ قالوا أولا تكلفها أيام مئة ألف تفضلوا هذه مئة ألف وأحضروها عن طلابنا يعني يتدربون عليها فمثل هذا الحال جائز بهذه الطريقة طيب أيضاً لما تكلم أهل العلم عن الميتة وبيع الميتة تكلموا عن الحيوانات المحنطة هل يجوز بيع الحيوانات المحنطة أم لا يجوز الحيوانات المحنطة تنقسم إلى قسمين أما الحيوانات المذكاة الحيوان يطهر بتذكيته جاء واحد عند غزال وصادر غزال بسم الله, الله أكبر وذكى ثم فرضا فتح بطن الغزال وطلع الأحشاء هم يفعلون هكذا في التحنيط طلعوا الأحشاء الداخلية مربما يخلون العظام ونحو اللي تحمي الجلد أما الكبد والمعدة وما لها داعي تبقى وهو بحنطة فإذا أخذها طلعها أكلها مثلا جاهز يأكل كبده وياكل كذا جاهز ما هي غزال يعني مأكل اللحم ومذكى شرعا. فيضعون في داخله ما يضعون من اشياء للتحنيط وعندهم مواد كيميائيه عموما تمنع عفونه الموت عنه وعلى الراس ونحوه ثم ياتون ويخيطون الراس مره ثانيه ويرجع الغزال كانما هو حي ترى فهذا له حكم الشيء الثاني الحيوانات غير ماكوله اللحم مثل الاسد حين تلقالك أسد محنط للبيع سؤاله قيمه وقدرها نمر محنط للبيع هل يجوز هذا أن يشترى ويباع هل يجوز أن تشتريه هل يجوز أن يبيعه أيضا أم لا أما المذكات فلا بأس فيها على قول أكثر أهل العلم والذين منعوا منها أقصد المذكات مأكورة اللحم مثل غزال مثلا محنط أرنب محنط مثلا حمامه محنطة بطة مثلا محنطة ونحو الأشياء التي فيها ربما نوع من الجمال عند النظر إليها وهي ماكوله اللحم أصلا وربما كانت مذكات مذبوح النحر الشرعي طيب أكثر مشايخنا يفتون بالجواز فيما هو ماكول اللحم والذين منعوا منه منعوا من لأجل الإسراف قالوا إنها تشترى بقيمة عالية وليس فيها نفع شريت لك غزال محنط بخمسين ألف طيب وش استفدت الخمسين ألف حطها في كفالة يتيم أو طعام فقير ماذا استفدت من هالخمسين ألف اللي حطيتها في الغزال المحنط الذين منعوا من منع من علة الإسراف وقالوا إنه لا نفع منه طيب من قال إنه لا نفع منه يعني أنا الآن لما آتي وأضع لي مثل هذه التحفة في بيتي وأستمتع بالنظر إليها كل مرة وينظر إليها أطفالي وهي تضع شيئا من الجمال في البيت أليس هذا يستحق أن يدفع له مال مثل ما قال الله تعالى لما ذكر الدواب قال سبحانه وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وإيش وزينة وزينة وتتزينون بها ويخلق لا تعلمون ولذلك كان حتى الصحابة إذا رأت يشتري الناقة يشوف الناقه اللي شكلها أجمل من غيرها ويشتريها لأنها نوع من الزينة، وكما أنك لما تشتري سيارة لو يأتيك سيارة شكلها أجمل من الثانية، اشتريت السيارة التي فيها نوع من الزينة، فالقول بأنه لا نفع فيها هذا يناقش فيه، بل فيها نفع النظر إليها وتجميل البيت بها كما أجمله بالستائر وبالربما المزهريات أو أجمله بمثل هذا. فلا بأس في الحيوانات مأكولة اللحم أكثره العلم على الجواز بقي غير مأكولة اللحم غير مأكولة اللحم أسد محنط فرضا أو نمر أو ما شابه ذلك أو صقر صقر غير مأكول لحم واحد حنط لك صقر وعطاك إياه ما أجمل من شكله أو نسر وجاء أهداه إليك أو أراد أن يبيعه عليك هل يجوز أن تشتريه أم لا؟ أيضا لهم في ذلك أقوال، والذين منعوا من هذا قالوا إنه أصلا نجس يعني هو أصلا سبع لا يطهر ب يعني بالنحر تقول نعم لكن أيضا هو لمسه لا ينجس و في البيت لا يطرد الملائكة ما جاء فيه نص كما جاء في الكلب ونحوه فالذي يظهر الله تعالى علم أن كلها جاز سواء المحنطة مأكلة اللحم او المحنطه من غير ماكوله اللحم حتى لو كانت من السباع ونحوه الذي يظهر بعد بحث المساله انه لا باس فيها الا ان الانسان لا ينبغي ان يعني يغالي في اثمانها تجد الواحد ربما لو تقول له بنصلح مكيف في المسجد ما يكلف 500 ريال تبرع لنا ب قال لك لا وربما يذهب ويشتري له شيء محنط ب 5000 يضعه في بيته هذا نوع من الاسراف أما من كان لا يحصل منه إسراف أو لو أهديت إليك أتركك من مسألة اشتريتها أهديت إليك أحد جاء وأعطاك نمر محنط أو هر محنط قط قال لك تفضل هذا هدية وشكله جميل وهذا هدية محنط الصحيح والله تعالى من أنه لا بأس فيه وهو نوع من الزينة وهو أيضا ليس مضاهاه لخلق الله ما ما وضعت تمثالا صنعته أنت خلق الله تعالى جئت به وعملت له طريقة كيميائية أذهبت عنه عفونة الموت بس إنما يطلع ريحة وينتفق وكذا أخرجت أحشاءه وصنعت له شيئا وبالتالي لا بأس أن يعني ان يتخذ في مثل هذا يقول المصنف رحمه الله ولا بيع معدوم كالذي تحمل امته او شجرته ولا مجهول كالحمل اما بالنسبه لبيع المعدوم الذي لا يعرف فهذا ايضا لا يجوز لانه غرر يقول لك انا بعتك ما في بطن هذه الناقه وش اللي في بطن هالناقه ما هو بشغلك هو ذكر انثى هو بيولد حي ولا ميت ادفع حسابها الحين فهذا في نوع من الغرر وفي نوع من القمار ايضا يبدأ واحد يشتري ما في بطون ال ال الانعام ويقول يا الله انا اليوم ربحان وبكره خسران لان اكيد انه بينزلوا له في القيمه ما دام انه ليس شيئا أن يراه بعينه فهذا الشيء المعدوم الذي لا يراه المجهول لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه لا بد ان تعرف صفه السلعه التي تشتريها لا بد أن تعرف صفة السلعة التي تشتريها او كذلك ما تحمل شجره انا عندي هنخله أبيعك حملها حق السنة الجاية طيب يمكن ما تحمل يمكن ما يظهر فيها حمل كثير يمكن النخلة يفسد تمرها ولا رطبها يمكن يأتي وباء على النخل كيف تأخذ أموال الناس على شيء معدوم فهذا لا يجوز وكذلك لو باعه شيء في كرتون قال بيعك اللي فيها الكرتون يلا بكم مئة ريال يمكن يكون جوال بخمس تلاف أو يكون لعبة طفل بريلين ما هو بشغلك هذا كله لا يجوز هذا من أكل أموال الناس بالباطل قال ولا مجهول كالحمل ولا مجهول كالحمل أيضا الشيء الذي مجهول الذي الحمل الذي بطن أمه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حبل الحبلة يعني عن بيع حبل الحبلة انك تبيع الحمل الذي في البطن ونهى صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع هذا كله أيضا من يعني ما حرم النبي صلى الله عليه وسلم شراءه لما فيه من فيه من الغرر. سأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم ويجعلنا وياكم مباركين أينما كنا ونتوقف لعلّم فيما ذكرنا كفاية إن شاء الله نلقاكم بإذن الله تعالى في الدرس القادم أنا أفطر أصلي في مسجد آخر صلى الله على نبينا محمد وعلى أين وصحبه الجميع السلام عليكم